كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره، ولا سيما إذا كان البصر ضعيفا، لأن البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابا له. كما قال الشاعر: مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفافيش. وقال الآخر: خفافيش أعماه النهار بضوئه ووافقها. قطع من الليل مظلم وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف فشدة ضوء النور تزيدها عما وقد صرح تعالى بهذا العما في قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقوله وما يستوي الأعمى والبصير إلى غير ذلك من الآيات وقال بعض العلماء يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مشوا في ضوءه وإذا أظلم وقفوا كما أن المنافقين إذا كان القرآن موافقا لهواهم ورغبتهم عملوا به كمناكحتهم للمسلمين وإرثهم لهم والقسم لهم من غنائم المسلمين وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في الباطن وإذا كان غير موافق لهواهم كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا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 أي وإن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور قالوا ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه وهذا الوجه يدل له قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخرى. البرهان الأول خلق الناس أولا المشار إليه بقوله أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الآية وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وكقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس الآية وكقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وكقوله ولقد علمتم النشأة الأولى الآية ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول كما في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الآية وقوله ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله فوربك لنحشرنهم الآية إلى غير ذلك من الآيات البرهان الثاني خلق السماوات والأرض المشار إليه بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء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 بلى وهو الخلاق العليم، وقوله اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى وقوله اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها الآية إلى غير ذلك من الآيات البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت كما أشار له هنا بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لم يصرح هنا باسم هذا العبد الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصرح باسمه في موضع آخر وهو قوله وامنوا بما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذه الحجارة قال كثير من العلماء إنها حجارة من كبريت وقال بعضهم إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية نكتفي بهذا القدر أيها المستمع الكريم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته